هو النور يهدي الحائلين وضياءه النور في للمرسلين وفي الحشر ظل ا ل م ر س ل ي ن لواء ل ق ف م ي ل ه الدكتور غ ي ب محمد ك ة بها راتب النابلسي م ا ومسكنه الحشاء أ ي ا ناجحا ي ومسكنه عني ومسكنه الحشاء عجب من ملا كل النواحي إذا م ن س و ع ه النابلسي ل ل ع و الاسلاميه أ ج د من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءهم ر ض فكانت لقر ف ر ا ن ل ع ل م بيا عبدا ذكرا لقلبي ك ف ا ع ه اذا عالما شركه الهدى شركه م فإن ل غ ا ر أ ح ب ب ذ ل ب ي ن م و ن ا ج ايا زيدي قلبي بحبك بائحون يا زيدي قلبي ر ب ك بائحا وطربي يباع ذا الدمع تجري بمنهار المرسلين بخير المرسلين مولع و مولعون ن المرسلين فؤادي بخير خير المرسلين مولع و أ ش ر ا ك ن ا يحلو لسمع سناء فيا رب شاركني ب ر أ ي ت ي س ي د ي و أ ج ل ق ل ا ل قلب الكثير قناه ل القباء ما ب و ر وما اضرب العادي فابحث له مع الان ع والاصحاب ما دام منشدان هو النور يغذي العاديين ضياء